قُلْ كُنُوهُ جَارَةً أَمْ حَدِيدًا أَمْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلَمْ نُرَ فَسَيُنْذِرُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُون قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَذُنُّونَ إِلَى بِسْطِهِ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ان الشياطين ينزغون بينكم ان الشياطين كان للانس عدوا مبينا رَبُّكُم أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا وَرَبِّ مُكَأَئِنَّهُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ادعوا الذين زعمتم مِنْ دُونِهِ உத உ சாம் துணி பலயம் கும்வலு உல யனி முலத்த யூ அவு ஜூனூன இ كَانَ مَحْذُورًا وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مسكورا